ام احلى شيء شوف داقه اوه تيجي 6 7 مسافر، مسافر، مسافر الله ما الله، مسافر لا راح يجي هناك إن إحنا، إيش، إيش، الحسين فاتين لا ما يجي المغرب، لا. هيد... لا لا, لا. لا ما، مع كانونا معطى، كان أول مرة يأتي ما ضمنه، أنا مع تاش مع تاش، سبعة، كانوا سبعة، إذا وعطل لازم يقوس لثمانية إذا معطى، مع تاش، في المزد إثنين فل، مزد هناك. طيب بالنسبة للوعن مشاكل يا إخواننا الآن شوية يعني أشجعكم على الأبحاث الآن آآ آآ أنا سأراجع الدكتورسما يعني الكلام ما بشدة كيف يعني ما في لا اختيار بحب حب بحوث متأخرة وجانب عملي ما في زوا والآن أضيعي أضيع الأعشاب بهذا هذا ستضيعون سنة كاملة أنا أقول لك صحيح سنة نحن سنة كاملة طيب الآن شوف باقي باقي شو أسبوعين بعد أسبوعين خلاص أنا اختبارات متى ت تبدأ بجمع كتب من نحن متى, نحن متى الخطة النهائية متى ستقرأ في الكتب في ال جمع المعلومات على اساس لكل يعني مرحلة وت متى ستكتب البحث متى ستسلم البحث تكتب بالأولاق الياس ما بالجهاز الكمبيوتر طيباً تطبع ومتعتي ما, انت تاسع؟ ما أنتم كل شهر التاسع ما أنتم كانت لانتم سألسى لابد الآن أكشف حد الأقصى حد الأقصى حتى يعني أستلم وأعتي درجة نهاية أكتوبر تستجعون في, في, في الماجستير في جيب. واحد مظمبر في واحد هذا أه هذا أه حد الأقصى وإلا تضيع سنة كامل لأنه شيء حرام والله حرام لها نهاية, نهاية أكتوبر مزيلا في, في, السنة في السنة. كتاقر البحث عاودنا شوي يا دكتور ما ندخدش عالي له يوم نقول إذا أه. تحبوا عملكم عملي بهيكله النظام هذا ما نريدوه هذا نحب واحد ما نعرفوش كيفاش نعمل انا أنا ما نش موجودة بسفرة انا الشيخ موجود خالد فقط هي خالد ليه في وسط الاسبوع <تصفحتي> دول مزرج إيه في الأسبوع خلال الأسبوع ليش لا كن الثلاثاء الخميس الثلاثاء موجود حتى الثلاثاء الثلاثاء جميل المرأة في الإسلام غيرنا هذا كتابنا الارض ها قامرسوم مش ما, ما كانت مره في الاستاذ ها؟ اه لا هذا غير ومن بعد الثاني غيرناه ما كانت مره في الاستاذ عندي ولكن بعد نجيبها لك اسبوع القادم ان شاء الله ما في ما في ضيق طيب من كل واحد منكم نعم صحيح القادم شيء على أصل الخطة على أساس نبدأ نشتغل إذا كان يوسف لازم على نحسه مع الدكتور ما في وقت الجاي لا لا لا لا عنده الحقيقة الوقت ضيق والوقت أنت الذي ستضيع وخلاص تتبع وما يمتابعه إذا الميت هنا الإبنوات كلها باقي البحث خلاص أليس البيت ما تأتي لهنا ما سيب نعم أربعة أحسن لكن الدكتورة في بي... ودي جيدة خطة موجود يكون في الصباح هنا في علمي يدرس في العشية مو على لو على الخطة، أقل لك الخطة خذك الأصباح وريد عزيلا في شعر أريد جسد شعر يعني ما أتلو شي كثير ما أتلو شي كثير عشرة, عشرة. يوسف ساعة مع خلاص يصوب. من المقدمين الخاتم أحمد وشيء آخر. يمر الأربعاء الساعة عشرة. حتى نتحرك شوي. وأنت على حسب ال... إذا اتطلع هذيك الخص. شنو ماذا استندرت؟ تجمع من الكتب. انا عايز أشكوني. ماذا تحتاج إليه؟ هذا كل ما في ميدالي. ماذا تفعل؟ أنا قاعد نشاورنيفكم. مني تضرب طلبك أما الآن علم عنوان خاص طيب في العوار لا شيء لأن في الخطة يتبين المراجع مم. يتبين المجالات مم. يتبين مم. هل هذا بحث ميدان يحتاج مراجعات الجمعيات المج... والمراكز والمؤسسات حتى تجمع المعلومات والإنترنت والكتب هذه تضعه إيش الخطة. أما الخطة ليس الأذن لازم معرفته طيب مكاتل موافل الإسلام ممتاز طالب بعدين ما المقصود هنا بالمكانة؟ يوم الخاميس ماذا يوم الخميس؟ خميس. ما يصيبه؟ لا لا على الدرس <اللي تصفيق> يوم الخميس. طيب <تصفيق> أنا نبدأ دمين يوم الخميس. ساعة عشرة ولا ساعة عشرة ولا وقفات مع رأسون؟ نعم ووقفات مع هي الرسول جرة الرسول خلاص متأكد نعم. 100% من الخميس أنا صراحة بيقول صراحة لم أبدأ بعد أي بقى. شيء لا لا خطة ولا لا. أي شيء سجلوه سجلوه أنت متأكد من هذا الموضوع نعم أنا و حسنا هذا يبراهيم يا أخي إيش اسمك يبراهيم اسمك العايني يا أخي جاو جاو جيم عارف و عارف واو تمام ظهرت الشيوع في جينيا نعم. خلاص متأكد من هذا الموضوع. مصمم. تمام. هذا سؤال خطير مصمم. خرب. بصراحة أنا لك مصمم. يعني هذا في السطر لا متفجيران بلاد. أوه تلو صبر. ما ندخلش التجبال اموال يا اخي لا لا كاين <هلا。تصفيق> كريم هاد المساء لهالخميس نشوفو كاش نديرو خطه هذا مصطفى بحري نعم يا <لا>. هذا <هالخميص>. يا <تصفيق> مو <دوك> هو باش نديرو <تصفيق> الخطه بس حنا تفهمو واش راه اللي هذا كذا التفويض طلب نفهم ولا شنو نعمل نعمل خطة الدكتور ضيه هو اللي فاتني الخطه بيجينا في القاعه بعدين نعمل نشاط المهم نسيو نقطه خاطر نسافر يوم أنا انا حتى كنت في تونس نعمل خطه سيدي شبيه فهمتي في, في الغد صافي واخا الخميس الساعه 10 يا اسمه نحو محمد العراقي الأخلاق <تصفيق> الشرعية. صح ده شناء كميس. تمام تمام. شتدي فاتصل. فاتصل. ولكن بلجيكا نموذجا هذه. أقلقتني. لأن. أوروبا. في وضع <تصفيق> <يعني تصفيق> <أنا تصفيق> الأوروبي بسرعة عامة. تمام. خلاص في في الواقع الأوروبي دام نشتو بلجيكا. لأنه ليس في في مركز إفتال خلاص هل أنت متأقن في هذا؟ إن شاء الله أستاذ هنا يوجد مركز له إفتال هذا إن شاء الله كلمة, كلمة إثنائية نعم <تصفيق> <تصفيق> يعني الآن أنا ب... صارت الإثنائي من قبل كان عند المسلم شيء مؤكد يعني بمعنى إن شاء الله إذا أراد ربنا عملاك هو متأكد هل ما تقول الواحد يا أخي ممكن أن نتقنك أنا مؤكد؟ والله إن شاء الله مو متاكد بعدين لما تمشي تعتذر عنه وغير موجود ايوه لا, لا في ان شاء الله الاتراك في ان شاء الله المغاربة <تصفيق> كل واحد يقول ان شاء الله نبغى نعرف يا طلاب في ان شاء الله وين السوري تركي ولا مغربية يقول مغربي. ان شاء الله مغربية مغربي ولا ايش كان عربي خلاص راك محمد يا المعتقد بين المغرب ولا وأنت عارف إنك ما مثلاً أنت مصمم صميم ما مثلاً فأنت ده مصمم ثري ما عندي تصور في الموضوع خلاص ما جميل أنا ما أنا بس أأ أتأكد فقط بدأ يبدأ يرجع بدأ يمشى تصير بدأ يمشي ندى المرة لما مسعود الوقف واثروا في تمت الجمل تمت مشتغل نعم من الإسلامي جميل الإسلامي في اجتالية إجتل... المشتر الإسلامي أعروبي اي اي اي اي ما نمزل <تصفيق> عندي موضوع الحكمة في الخطاب الدعوي والإصلاح انا و والله في دعوة في كتب كثيرة اي اي انا لقيت في دعوة انا مثلا عملت مع خلاط هنا عندي بحث جميل مثلا ادعوتي إلى, الى الله في الماضي والحاضر يعني عندي كتب كثير كتب كه... موجودة المصادر عندي لشي... كتاب في البيت ضعب هكذا الحكمة <تصفيق> في الدعوة إلى الله هكذا ضعب بل أن نعم الحكمة في الخيطاب الدعوي والإسلام مساعدة في الكتب مهم, مهم الوقف كثير معارفنا شوف كتبه ولكن وقف البلجيكيين لا, لا. الوقف يكون هناك أنا ماذا شرحت لكم من الماضية أقلقلك لا نفسي... البلجيكون أخذوا وقف من الإسلام هناك كتب في عندهم كتب أيضا في القوانين كل شيء عندهم نفس نفس لا حتى نفس الشيء مم. لأن البحث الدعوة أولا في هذه الظروف حساسة هذا يعتبر يعتبر جريمة في بلجيكا أنك تدعو الناس إلى دين معين و... و يعني تنحصر يعني أريته هو عق هذا بخصوص التيزن الأكبر جريمة في بلجيكا. في شوف لا يسرع لك أن تعمل أما الشهود يغوى وثماجره مسموح لهم هم, هم مسموحة أكثر دين محرف دين يهودي انتقل من الإنسان اليهودية يسمى الثماجره يجو في البيوت محرف من يهود يجو من من في كل مكان. يجو البيوت يفكر فوق الناس يجو البيوت يجو البيوت ومصرح يحكو عربي حمد حتى إذا هادي بالقانون هو إذا دعا هذا بضرره دهنسته طيب المشكله استاذ طيب بالنسبه لاخت امنه ما كانت المره في خلاص. خلاص تمام الاخر شطب بالنسبه خلاص يتقال له له في في آه حسين أين هذا الرجل؟ موسى أنت الأخير يوسف؟ نعم لم يكن بحث كنا نحن لم يكن لدينا موعد وعنوان أنا عندي وعنوان ومعنوان وش مكتوب أنت عندك وعنوان لكن معني <تصفيق> <تصفيق> وعنوان وأخطاء الشاي على المصر دي. يا أخي في كتاب هذا الكتاب الماضي لشي اسمه هو ما المهم إنه في كتب حتى من كتيبات كتاب سيدنا محمد يا أخي الموضوع جديد يا أخي نحن مصلي منذ خمسمائة سنة لكن عن المشكلة مثلاً البستان مثل مثلاً طيب شوف في مدى أربعة يصليون معًا كل واحد يصلي بشكل آخر على طيب شوف هناك شباب هناك إشتاء في إشتاء معقبة وفي في في يعني اجتهاد ملحوظة غير معتبَر. هذا من الاجتهاد المعتبر إنه يدخل في التنوعات. في بعض الأشياء يعني اختلاف اللي تعرف الاختلاف التنوّه والاجتهاد يدخل في الاختلاف التنوع إذا كان إذا كان في يدخل مثلاً الاشتلاعات التوسع في العبادات. أما مثلا اختلاف في اختلاف طبع اختلاف بالله اختلاف الاج يعني هذا يدخل في اختلال تنوع مثلا رجل يصلي هكذا يصلي هكذا ويصلي هكذا م. لكن مكان الموضوع على الصدر هذا هو الصحيح م. أما مثلا يضع ال... ال... يدي على مثلا اليد على تحت السرة هذا أحد ضعيفة فوق السرة كذا الضعيفة أنا عالي أبدا الله ويبقى رفع اليده هذا في مذاب الثلاثة خلاص صنم وكذا عند الأحناف ليس بالسنة فقط يعني افتتاح كبير فقط والباقي هناك أركان معظم القيام مثلاً القيام الركوع هناك يصبح هناك من يشير هناك من يتحرك يعني في هذا الحديث لما تريد أن تستميت كان يفهم المعاني ها ينظر إلى السبابة، بعضهم يقول ينظر يوم شيء متحرك، أما شيء جامد لا ينظر. هذا ليس صحيح. هذا الجامد أنا أنظر له. شوف؟ لا يعني. فيشير فقط عندك الت والباقي يرى من حنابلة مثلاً، رواية عن عنه عنه عنه عنه عنه عنه يحرك السبابة. كان هنا هذا التنوع شفت بين اقدام مثلاً الحادو بين اقدام الملوك في الفراغ في الصف احنا حنا في حنا الص... في الصفر. في الصف نقول جميع اناقل جميع تشجي على على تنسيق الصف تنسيق ما كنا نقول لك من حتى هذا جايب، حتى لا تنظر هذا، أمور كتبهم يا أخي الكاهين، هذا, هذا جايب، حتى حتى الإمام جايب، الإمام لا يعرف مذهبه، أنا أقولك صراحة، الإمام ولا إحنا إحنا في المذهب الحنفي، فإلى من تركيا أو بعض المغاربة لا يعرفون مذهبهم ولو إمام، كله أنت ماذا قرأت من كتبك المذهب مالك؟ من القدام له حكومه كل مره قالت وانت طلعت كيف صغيره كده كيف في لا بأيدي اي دليل ولا شيء لساتر اشاره شيء لساتر خير هل الكبرى ها, مصرح. ها؟, مصرح. ها؟, مصرح. ها؟ مصرح حتى افهم ماذا ما هل قرار موطى في المساء الكريم موضوع <تصفيق> ماذا هذا <لأ نحضر> لهم يعالج <تصفيق> الاختلاف بين المذاهب <ميق> دي <ميق> دي يعني, يعني هو ما, <ميق> <مكيب> ما, <يستعليه>. <ميق> <ميق> ما هذا يحتاج في الواقع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 أكشي إنتم أدير ذلك مكتر الشامل <سؤال> <سؤال> هذك ما عدني شاملها لمشي شاملها هذك الضغبات <سؤال> شاملها كالا <سؤال> عم نعرف كدير مكتر الشاملها <سؤال> كاين ومكتر بشتخرج لك عمي تريني إنتي أنا أريد هذا جس فأنا أقولها جس بش دي الأخرتائي وقلي إيها وينا جس البحث بحث ما تفجعيكوش هذه هذه هذه طلعتي مثلا طلعت بحث والله خلصت الساعتي بديت غير جوست بوغ يساعدك لا هو المعلومات كوميم سي سي نترابي سي فار دو شوز شوف تعلمت باش تعلم شعوبيتي تفتحوا لي بوغ البحث اي ابري لا حاجه بس انا ارى هناك شيء أولى من هذا أنك ممكن ممكن تأخذنا الصلاة تقول الصلاة من الافتتاح إلى التكبير ها مثلا كما هو في سورة المطفاورة ممكن و... وموقفي مصلي موقفه مصل منها بمعنى أنت الآن صحيح كل يقطع على السنة مش على المذاهب. على المذاهب ما يمكن تخلص. مم. كل مذاهب عنده رأي. ربما يكون عندك أربع عرفات بس نعم ولكن ليس باستطلاع. أما في, في السنة. يعني. أما مم. في السنة عندك رأي واحد. أو يكون عندك في عبادات معينة مثل ما أشرت القب تنوع أحيانا. بس أما هذه الأشياء محسورة جدا في السنة. انا اخذ اخذ مني من يد افتتاح الى الى صفات والصلاه والسور من الكتاب يا اخي الكتاب شاغل بالي يا رجل انا اعرفه رجل توسع أوه. ثم شرح الكتاب في ثلاثة مجلدات اجتماعيه ورمات لا تخرج انت ماذا خلينا زي قالت ده وي وي وي من شو كنت سمعت هذا؟ أساس في يبقى هناك في يعني لما خلي يطبع كتاب كل الذي يسيرا أوه, اوه أنا هناك كتب كثير في هذا المجال يمر ولا يشتري ولا يقرأ لما كتاب قرافي على كتب أخرى أما إذا كان موضوع يعني يوجب النظر موضوع فيه حيوية لأن الفقه في حيوية تجدد نعم مش الأحكام الفتوى تتجود كل عصر كل مراحلية من الآن الأوضاع مختلف تختلف من بلدة إلى بلدة شفت من صحيح. مكان إلى مكان من زمان إلى زمان، من أشخاص إلى أشخاص شوفت هذا <تصفيق> الموضوع مهمة يعني فإذا شاف الأرض يعني موضوع جميل خلال يأخذك اشترم الأرض لما موضوع المتكررات هذه مرت قاعده يا اخي فقط في موضوع يعني ليش ما والله يوسف أنا ما بعرف شيء انا بحث على الغزو الفكري على المسلم خطورة الغزو الفكري على المسلم خطورة فكري <تصفيق> على المسلم. لا <جمع تصفيق> زقي لا زقي <تصفيق> من النواجي. جمع الصلاوات في العمل يعني قبل الوقت كله. هذا يعني بس هذا الموضوع صغير. لكن في. لا ممكن تتوسع شوي. نتوسع فيه شوية. مش مشي. ال صديق انت تسمع عن موضوع في الان المجتمع في في العمل <تصفيق> يعني لا في يعني غربت تنمو غربت الغربة, الغربه يعني معنى في كل جوارحك كل الجمعيات بين الجمعيات ضرورية. هي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 أكتف بواقع الوضع هذا يدخل فيه أشياء كثيرة ترى شوف وكثير من الناس أتوى السميع هذه الأمور أولاً مم. العمل سالت. عندك مثلا أنت في المستشفى يجب عليك عملية جراحية مثلا يأخذك يعطل. إلى العملية في العصر مم. وأنت إذا دخلت في العصر خلاص, خلاص. يفوتك صلاة العصر والمغرب مم. مم. حتى تستيقص يعمل ما ينكف في وقت ماذا تعمل تتش با بها ذور بالعصر ها جم جم جم تقديم قبل يدخل العصر انت توصل العصر مع مع ضو تدخل في العملية وبعد ما تستريح بعد الساعه يكون عشاء وتتجر بين المغرب والعشاء مزيان توه بعد عادي مثلا في بي... بالنسبه للمريض ل... في المستشفى نعم المستشفى ورجل مثلا في التجنيد تجنيد ومجنب في باجيكا لأنه يستعيد جنسة باجيكية يطلق ثم عندك يقول لا لا مولد لا ما عندهم تجمع ما عندهم تجمع بعدين طيب هناك الآن عندك برنامج يومي هذا البرنامج لم يضع لأنه أنت مسلم يضع لكل الناس كانت في أوقات يكون عندك وقت تطلب تجمع دائما بين المغرب, بين المغرب والأشياء بعض الأشياء أو لأسك. مثلا ساعة البورد والعصر في وقت العصر أو في وقت الما... آه... الظهر أولاً الآن والحالة الثالثة العمل العمل نفس الشيء قد يكون مثلاً الرجل أنا والله لا أسمحك أن تتصل في كل وقت تضيع الشغل ولا تفعلك أجرارت المنار وهو الأولى النار مش مسلمون فكأن أنت مسلم هكذا يقولون مم. لنا في الشغل هكذا قالوا لي أنه إذن هنا يعطيك مثلاً يعطيك مثلاً في الظهر واحدة الأكل ووراحة إذا في سواحده لا هذا كان صحي جداً. خلودي خلودي. سلمي كم. طول عصقلف فوق المكلف. وما دات في التدريس ما تبي <تصفيق> البلجيكية. <المع> <تصفيق> كثير من هذا. فمثلاً في الشتاء يا أخي المغرب. كل المكان مدرسة. حتى يصل البيت. أوه درام كل مكان دبوشة. قال دي يعمل؟ في المدرسة. في مكان مكان في داخل المدرسة يصلي ي يصلي في وقت ال مثلا الساعة من 12 لواحد. يجمع بين ضوء العصر. مثل شوف. لا بتضى حالات كل حالات حالات في العمل حاله في المدرسة حاله مثلا في المستشفى في السجن سجون في الاعلام وسط في سجون هو كل هذه الشات خلاص أنا كيف نصلي هذا يعمل كده يا عمكي أنا موضي 15 أقار لها كده نعم أرد يلا هاي كلمة حيث يصلي كما ضغط كيف الجمع بين صلاتين في الحالات الضرورية في الواقع الأوروبي ثم لابد تأتي بأقوال الفقهاء في هذا لا. لأنه هناك حديث ابن عباسي مسلم جمع بين دول العصر ما هو الأشياء بدون خوفي وراء مطر ولما سوي لقى احتلالي أحراج على أمتي فعمل بهذا الحديث ابن سيري وحصل بصري إلا أن لا يبقى معطل سنة النووية وقالوا بها لكن بدون يعتاد. <تصفيق> بدون يعتاد و والجمهور لم يعمل بهذا الحديث هناك ثلاث حديث الجمهور لم يعمل هذا الحديث وحد الشارب الخمر فإذا أتب في الرابع فاقتلوا لم يعمل بهذا الحديث وفي حديث آخر لا يفكر في ثلاث حالات لما في كتاب حديث التي لم يفتبه الفقهاء. كتاب خاص يعني مم. على كل حال الجمل صارتين في الحالات الضرورية أنا أنت معنا الآن حليت مشتلة فقيمة جدا في الجال في الجالية شاء الله لكن شوف لو تشتري جيد إذا اشتهد جيد خلاص تاخذه اشتريت أنا هنا لم أعطي واحد مئة على مئة بحثنا بيت حسناً ولكن لا تعطي أحد أقل من المؤدد ها؟ ها؟ من كرم دكتور أنا ما أعطي لحد لا ما <تصفيق> موضوع يعني إذا بي يعرفون يعني يعني هذا المؤدد حول نريد الكهو لا أنا نعمل هالغنى هذا. شوف. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شوف. <شيء> الله هو. <تصفيق> نحو الشخصية <تصفيق> الإسلامية مختلط. نعم. وكيف المسلم تحول إلى شخصية؟ على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله. خلاص الواضح حبيبي خلاص في داخل هذا العنوان تشتغل تعمل خطة تجيب الخطة واسبق هذا مورد خطة أصبر. خلاص لا تقول أذكر اذكر جيس من البدايه أي من المقدمه الى خاتمه أو الخطه الخطه لايك و تمام او خط اللي خطه شاء الله تمام خلاص شاء الله خلاص يا إيش با كم كم شو والله ما كثير ما بقى. نحن من الدكتور الشيء. هذه. لا خديجة مش موجودة. لابس موجودة؟ العدد التسعة خلاص لا في عدد لا هي راح تحضر بحضة تعمل لكن هي ما تدوم شي في الدواء هي بالمراسلة تدرس بالمراسلة تتدرس بالمراسلة ما تتش مع نعرش البحث نعرش ما عرفت من الموضوع البحث؟ لا نعرش يعني حلاص تحضر بدون ميشراف؟ بدون نعرم ماذا تعمل؟ انا نحكي معها اليوم لابت اعتيت تشوفني. ناقش في الأنمال نناقش في, في الخصطة حتى يكون شيء يعني مناجم، ومطبول معتبر مفهوم. مفهوم. مفهوم. مستفى تقدر تجينها لخميس ساعتاش يختم ختمت أنا ختمت بالتوربين هذا بدنا ما بعد هذا آه من الساعة الرابعة من الساعة الرابعة وشوي أطلع قدرش على الأقل نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا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 ه مدرتوز جوابنا هذا هو أنا والله أنا ما ما ما أنا بش نخذ ما عندي شيء حاب الهدي بحث من السنوات بش نمشي انا انا أنا أنا وصوت قادم سوحلير بشالدة البهوس أي والله ما صعب عندكم كل واحد يأخذ بحث ونعمل حتى من أول الداخلين نأخذ مثلاً بحث نموذجي. بحث نمو... نموذج نموذج نموذجي. من أول دراسات. و أمامكم الأبحاث كنموذج. <تصفيق> <تصفيق> كل واحد يشوف كيف. لازم لازم. ططل. يتعامل. خلاص. إشلون حرام. قطع. لا لا لا لا لا خطوة خطوة. هكذ صحح خطوة مع البداية تأتي هذا القي هذا على عسيلة نعم خطوة صحح. كل شيء خط العريضة وعلى عسيلة اللي دي تغير هو الإشكال في الخطوة خطوة تمام. إذا إذا بايعت دكتورين، والله لا لا كل شيء. والله كل شيء. على بداية. لا على الباريها كل أنا كلها والال في الأماكن التي سمعت لكن من من ال من لا السفر إلى الجنة. أنا كذي هذا قرال كي لا كراشه على السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم الله يبارك نقص البحر في على البحر خلاص بس فيني؟ خلينا نخلص الفيلم بعرف والله احاول ولا قلت لله لا ما يفرج ان البحث بتاع الاخ إبراهيم والله ساعته له خمسة 75 ممتاز والله دكتور لو بحث مش ناخذوا نموذج يعني بش نشوف كيفش يعني. لا مش هنغش على خطر ما من ما في مش هنخسر خطوة الأولى تحليل المتر خذي نسخة شكرًا وبعدين خذي نسختين بس سنعمل بحث نموذجي في الفصل لأن السيف رأيي في مكتبتي وابحاث من الم من مكتبي وبحثت يعني عندي موجود أنا شوفنا شو في موفيتون شوي يلا بايدك وبقراها ان شاء الله الله نسختين نسخة لا تنسى انا مسافر الجزائر عشان الجزائر من الجزائر نعم الأسبوع اللي بعد الأسبوع اللي بعد نسخ ما شاء الله ما شاء الله مو واحد ولا لا تتنازلوا عن تمر الجزاء نمرة واحد أنا أجيبنا تمر جندي نور نور قلت لك واحد اثنين هما عشرة عشرة واثنا عشر نيش أنا دقيت نور لا لا لي تمر جندي بحر يمشي توه الكلام خلاص الكلام يمشي الجزائر جملة تمر هنا الجزائر نمرة واحدة تونس لكن برضو مم مم مم مم <تصفيق> ريسا ريسا تنسيه شنو هذا هذا ريسا هذا درسك على هذاك ماكلش الحار المصريين ياكلوا الحار ما ياكلوش الحار لا تشتهرون بشيء حتى تتينوا انا رايح للبرتغال اخي المسكين جيب البرتقال عندكم لا <تصفيق> والله ما يعجبني شيء تونس كله بالدود <تصفيق> والله كله بكليتي انت انت تو <تصفيق> راه لا اكثر من انواع الانواع من ساعه تضغطوني نمبر 1 كل يجب دروك البحوث يخليه لنا لا بها دروك غير شوف الصباع بعد ما تنظري من كلشي مزوليت الله نغسلها تونسيه انا عندي اصلا تبغي عندهم الاصل وواحد غالية لكن هنا مستدروها لبرا ولكن انا باغي المعالجه للديابتي ولكن المشكله الناس عندها فكره دائما يعني الجزائريه الاولى الله احسن واحد يقول سبحان الله انا جبت السعوديه هذه غدا شوف موسى سي الحاجه يمشي للجزائر يلا اخوان نرجع الى الكتاب الفصل الرابع تمام نعم لا. بالنسبة لجماعة بالنسبة لحاجيجة كلها دكتور مهندس قارض ضروري ولا يكون بحث كله مرفوض ما يمكن يقبل هكذا ممكن نجيب نأتي بصدوره فما إذا نابذ إنه يعلمك وإذا الغلاب شوف هذا الآخر الذي سلم البحث الأسبوع الماضي الآن آه. الشعب الجديد سادني عشوائي وتعب كثير جدا لكن عشوائي عشوائي, آه. عشوائي. آه. خلط خلط شربة حريرة من هنا ما في مناجية مغربي هو ما أدري ما دل. ما أنت <تصفيق> الشيء إيش اسمه كنيك <تصفيق> رهيب يجب رهيب رهيب رهيب حريرة بس <تصفيق> <والله. تصفيق> ما شاء الله أراده <تصفيق> هو هو أراد أن يقدم شيء لكن المسكين <تصفيق> هو جمع من هنا من, <تصفيق> من هنا لكن ما في مناجية ولا <تصفيق> أعلم ما يحدث في أوروبا ما هي الأبحاث في أوروبا يعمل مستشكون ومما ماذا وماذا يعمل؟ بس قال أس عن بخاري مسلم وال والمسلم الفضول الغربي الفضولي هذا هذا حلوان هذا الشيخ هذا هذا لي سألوني تكتب توقف تكتب مثلا موقف المسلم الغربي من السياحيين بخاري مسلم نعم ثم لماذا تقول مسلم الغربي شطر مسلم تكون الغرب يدخل في مسلم وغير مسلم لأن أشياء أكثر إتهامات يتم غير المسلمين على الصيحة شفت والمسلم متأثر من الغربيين نعم. أساس الفكرة يأتي من المسلم من الغربيين يعني ثم في الداخل لا ي يم... ما لا رع ولا شكر والتخذ الإدارة والأساتذة ولا في المقدمة ماذا ذكر الأسباب ولا مر ولا البحث يعني الفصول ماني ما ما لا يوجد أي طالب وضع البحث متطلب العام الماضي اللي بعده. يعني مش. يشتغلون. عامين سنتين. لا لا مازال هم قدموا قدموا موجودين. ثلاث أربع قدم من كل فصل. من كل م. سنة. مش ما هذه أنا كما قلت دائما يأتي مشكلة ان في السنة الرابعة. خلاص، يبدأون، يتباطئون، وإذا جف فيني أستاذ، أنا ما أفعل، ما بدي شيء، خلاص، سنذهب إختبارات، وكيف تخرج معني بحث؟ طيب يا أخي، إنكم يعني بعد أربع سنوات تأتي لنا دكتور مصطفى، إنكم كنت ها؟ ما ينسي أشياء المسلمون ما عندهم أجابة، دائماً يقول المسلمون ما عندهم أجابة، <تصفيق> مثله ما <تصفيق> حياة كلها عشوائية لا. <تصفيق> ما في نظام لا في أكل ولا في النوم ولا في دراسة <تصفيق> ولا, ولا يعني حياة العائلية ولا مع المجتمع ما عندهم نظام أمور كلها عشوائية بعد <تصفيق> <تصفيق> ما في <مجازة>. صحيح طبعا ما في صحيح تخلف خلوه بالنسبة للرسالة ما شو استردت موافق عليها ناجع الدين اه لم يبدأ؟ كل شيء ما ضقى؟ في الليل تركت فيكم الخمسة على غرص بدا معرفت شيء الوقت والأجرد ما ضقى؟ كثير من الناس ناس فيهما مغلوم فيهما الوقت الوقت الوقت طيب ما السحت والفاص الصقر الصقر ناكل كل شيء ما شاء الله ما نضر بالصحه بعدي سكر والسترول كوليسترول <تصفيق> <تصفيق> ها؟ على الوا ما كاينش هذا دين الدين وضع قواعد نعم ما يطبق لاول الله ايمان رحم الله ايمان رحم الله وتم تسد الاتفاق على رسالة الماجستير تمت الموافقة على خلاص قاعد ميس الممارك خلاص أنا عرفت المفاهيم اللي دكتور اتفقنا خلاص المفروض هذا الأسبوع نبدأ إيقاع يعني ف... لا أظن اليوم هنا نبدأ اليوم هنا أظن هنا نبدأ نعم هكذا من خمسة لتم تمنى اليوم اليوم الخمسة لتم التن... من السبت خمسة ثمانية يومين في الأسبوع أظن يومين, في يومين في السبت م. الأحد هم إن سيدرس آه. آه. طبعاً ساتي دا وندكاترة في في الماجستير أنا ودكتور اسمه وفي دكتور أبو سلم حيدا باك دا با أربع با خمسة ندكاترة. ديا ديا حكت على ديا اعطتها. قديم في دكتور ضياء. مع قديم في ماهر. هذ.. هي كل كنا يا إخوان في في طريقة الرابعة وقد رأينا ما الجوامع ورأينا المستخرجات ورأينا المستدركات ورأينا المجامع الزوائد ما وانا نفتح كوت كوت السنن إلى قسم الثاني آه في هذه الطريقة وهو الكتب التي شملها أكثر أبواب الدين طيب وصين إلى السودان نسوي عارف طيب سبحانه مية عبارة عشر طيب يبدأ القسم الثاني القسم الثاني هذا القسم المصنفات المرتبة على الأبواب لكن أبوابها وموضوعاتها لم تشمل جميع أبواب الدين وأنما جملت أكثر الموضوعات لسيما الموضوعات الفقهية فالغالب عليها ترتيبها على الأبواب الفقهية فتراها تبدأ بكتاب التهارة ثم الصلاة ثم بقية العبادات ثم المعاملات وهكذا بقية الأبواب المتعلقة بالأحكام والفقه، وقد يذكر فيها ما يتعلق بغير ذلك، ككتاب الإيمان أو الآداب وما في ذلك وما إلى ذلك. وأشهر أسماء هذا القسم من المصنفات الحادثية هو السنن المصنفات المتاعت المستخرجة عليها، وسأذكر نبذة من كل مسمى من هذه المسميات وطريقة كل منها. إذن الكتب التي خاصة بهذه الطريقة وهو معرفة الحديث عن طريق معرفة الموضوع،, الموضوع. موضوع، وهو طبعاً مولت على الكتب ثم على الأبواب وعليش الحديث. رأينا الجامع هذا كان يأخذ جميع أبواب الدين، هذا يأخذ فقط على القصة، يدخل في الداخل هذا هذه الفرقة وهو الكتب الحديثية التي تأخذ حاء الحديث الفقهي الحديث المفوع. بس قبل من الطهارة. وتنتهي في الوصية وهناك الوصية. هناك السنن الأربع وممكن إذا أردتم إليه السنن الأربع يعني أبو سنن أبو داود سنن الإقماجة وسنن السنة ومن الترمذي أدخلوا فيه الجامعة مم. مع جامعة الصحية البخاري جامعة سايمان النسلم وجامعة الترمذي وأيضاً إن عندك سنن داري وعندك سنن ابدار قطني وعندك المصنف مصنف المصنف ابن ابي وعندك الموطا موطئ ابن ابي داود ام محمد محمد بن ابي تعريف سونا السنن. السنن في اصطلاح المحدثين فيه هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط وليس فيها شيء من الموقوف والمقطوع لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم ويسمى حديثا. قال الكتاني في الرسالة المستترفة ماذا قال لأن الموقوف والمقطوعة يسمى سنة في أصطلاحهم يسمى حديثا. يسمى حديثا لأن مرويات لأن لا تثبت بذلك السنة. لأن السنة يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعلي أو تقراته أما الحديث الموقوف يقف عند السحابي والمقطوع يقف عند التابع ولا يمكن أن تكون قول الصحابي قولة الحجة في السنة وإنما يستفاد مثلا في علم التفسير مثل أقوال المسعود وأقوال مثلا يعني المجاهد أقوال ابن عباس ومساعدين الجبين وكتابعين في التفسير وهناك كتاب يتناقش. يناقش هذا الموضوع وهو كتاب سيد الماجستان أضر الله قول الصحابي إلى ماذا نحن نأخذ قول الصحابي معم لأن الصحابي طبعا قولهم ممكن أن يأتلكون حجة لكن هناك حالات إذا لم يوجد شيء في السنة وإذا كان هذا للسحاري القول ذي أثابه يتعلق بالدين ليس بإشتاء إشتاء قد يكون مثلاً ويشتهد هذا قوله أما إذا كان ال العبادات توقيفية لابد أن هذا السحاري أضع هذا الشيء من في عدن بس الصلاة ولذلك هذا قد يكون هذا يكون يكون, يكون السنة أما أم إشتاء هذا يكون يتعلق به شوف يا إخوان فهذا الكتاب مهم يعني قول عجت الصحابي هل لما ذكر أن يقصص حديث عباد نضالي صائ عباد ما ماذا قال عليكم بالسنة؟, بالسنة الخلفاء السنة الخلفاء الأرذين من الأرذين ذكر خلفاء الأرذع ومسحابة أدخلوا سنتهم في سنة نصاس النبي إذا جعلوها حجة حجة شئت لا تشيمن حجية. في قار السحابة، كلها أرباع، وأيضاً في هناك مستوي السحابة، واحد الأتراك الأكاديميين قدم اتجاهات السحاب على ثلاث، قال السحاب على ثلاث اتجاهات، اتجاه أول هو الروات، يعني يشتغل فقط بالريوارية ما عنده فقر، مثل قال بعض السحابة من من روى حديث. لكن لم يشتغل بأي مفرق، فقط بالوالية، روح, روح حادث فقط وبعضهم أدخل مثلاً أبو غريلا أبو غريلا طوبان وبعضهم قال أنه أيضاً يعني عنده فرق، لكن بعضهم فقط محبيت السحابة من يشتغل فقط في الفرق؟ يعني يعني استمت الأحكام من الأحادثة في السحابة ويشتغل مثلاً بالخلافة أو الإدارة أو هذه الأشياء يشتغل فقط في الفقه، وقسمه الثالث هو من الصحابة من يشتغل بالحديث والفقه، نعم. يعني عندهم اتجاه جمع نعم. بينهم إذا ثلاثة, ثلاثة اتجاهات في في الصحابة طيب قال الكتاني قال, الكت... قال الكتاني في الرسالة المُستَرَفَة ومنها كتب تعرف بالسنن وهي في إصطلاحهم الكتب المرتبة طيب أنا كل كتبنا وما معنا السنة هي الكتب, الكتب المرتبة على, على الأبواب الفقهية. وهي في اصطلاح الكتب المرتبة على من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة ويسمى حذيرا. قلت يوجد في بعض السنن غير الأحاديث المرفوعة لكن هل هل درستم أنتم درستم المصطلح معي يضرب نعم نعم لما تطلعنا إلى تاريخ السنة هناك استلهام السنة عند المحدثين عند الفقهاء وعند الأصوليين شوف أصلي. ماذا كنا في عند الأصوليين ما هو السنة وما صدر ما عن ما صدره لا لا ما من غير القرآن نعم وليس يكون دليلا نعم ها فهذا يسمى عندهم يعني السنة إذا كان ليس أن يكون دليلا للسنة فلا يسمى عنده السنة السنة سنة بل عنده حديث, حديث. هذا قول أصولي طيب قلت يوجد في بعض السنن غير الأحاديث المرفوعة لكنه قليل جدا بالنسبة للمصنفات والموطئات تمام يعني أ... يقول يقولنا في المصنفات والموطئات يوجد مثلا أقوام التابعين والسحابة مثل بلاغات مالك مثلا في الموطئة وأقوام السحابة التابعة حتى نوقش قال هل كتاب مالك كتاب فقر كتاب حديث أنا أرى أضعنا أنه وليس فقط كتاب حديث ولا كتاب فقه، إنما هو فقه الحديث. جمع بين الاثنين. جمع بين الاثنين. سمحت السدي، دسمحت بالنسبة لتعريف الأصول عن السنة هي السنة هي التي أمر بفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ليست خاصة به. ليس ليس بفعل، يعني هي طبعاً هم أخذوا جانب استلحي بمعنى أن بأرادوا إثبات حجج السنة. روايات تصل أن يكون دليل للسنة. مثلا أنت أنت تقول عندك عمل عمل نعم كيف تعرف أن هذا عمل سنة وغير سنة بدليل لا. بدليل من من, من الحادثة. طيب هذه الحادثة التي تقرأها يوميا هل فكرت ما هي المقصد الشعري من هذا الحدث؟ هل في أم؟ نعم نعم. استحباء فيها نه فيها, فيها كراه تنزية وكراه تحرير أو فقط ال يعني يعني مباحة لا بد كل هذه الأشياء تفهم لا نفهم. ومن هنا تستطيع تعرف هل هذه الرواية هي تثبت السنة أم لا تثبت السنة؟ نعم شو هذا؟ وكتب سنن كثيرة جدا فمن أشهرها أقرأه سونا أبي داود لسليمان ابن الأشعث السجس الثاني أرى أرى لكل واحد منكم طالب أو يكون في بيته مكتبة مكتبة مكتبة مش فقط في ال في, في, في الجواله لا اتنقله لا يكون لا, لا, لا دا جيد هذا في المطار في مكان تبقى ممتاز لكن كذا ملموس نقرأ كتب كتب العلماء يكون عندك قسم حديث قسم تفسير لغة يكون عندك أصول مثلا يكون عندك فق يكون عندك التاريخ الإسلامي كتب ثقافة لا ويكون عندك كتب الأساسية موزميان مش اللي كلها كلها الأساسية مثلا في الحديث أقل تقدير أقل تقدير يكون عندك كتب إسراء أقل تقدير لا مش الله ههه ههه وأهمه أمانته التفسير مثلاً طبعاً يعلم مثلاً يعني تفسير كثير كده تفسير معاصرة مثلاً أي سنة تفاسير أبو الجزائي عن كتب كذا شوف أنك مثلاً فق مثلاً الأربعة الترقي أو هذا كتب المذاهب الأربعة وكتب مهمة في اللغة مثلاً. بلاغا وضا وكنتم مثال في تاريخ الإسلام تحتاج للمرأة تاريخ الإسلام لحسن عالفي وكتب أخط مؤنس مؤنس ضروري مؤنس في التاريخ هذا يسمع أنا أدعك شيء تفقب لك مراجعة مراجعة مراجعة يعني لأن ما تخرجت تصبح في المجتمع الناس يسألون عند ما عندك إيش شيء يدخلون البيت ليجذع بدون مكتبة شبه للعسكر عسكر بدون سلاح بدون سلاح خبرني بواحدة لا تضيعه مثلاً كل وشة مو درب أكثر منك لكنه ما عنده السلاح صحيح صحيح فالسلاح للطالب العلم كتب دراجة كتب كل مشكلة الآن في الوقت الحالي سبحان الله إذا كانت القراءة جماعية نقرأ ولكن هالكذا فرضي. واحدة كلها. الإنسان يعني في الإنسان. لأن نحن متعلق كثير بدنيا. نعم. جماعة. كتير. بالمسلسلات ونار ماذا عند الآخر بتجولات والزيارات وأكثر شيء تدخل س إنه أو سلام سلام سلام تفضل إخواني شو اسمك أنا كيف حبيغ كل, كل واحد. كل واحد. مم. مم. مم. جماعة. نعم. صح. أنا كل واحد وأنا في قطر دخلنا في مطعم. قال بعض كله يسلم كل واحد تاني تتابع كل واحد ما جابه جوا واحد ماذا فعل من منا صورنا كلنا قال إخوان عندنا جينا زيارة شوف كل حالكم شوف صورتي <تصفيق> قبل دقائق كان صور أنا ما جابوا والآخر ما كل واحد ما جاب ولا كذا شوف هذا حاله بالنسبة لنا إدمان والله مال مال ما بقي يعني حياة مجتمعية ما بقية. نعم cameras تزوجنا بال بالجوال خلاص. لا. مرات. بقيت بقيت صح بطورة بطورة صح بطورة صح يعني نحن نرى دائما جوانب إيجابية وجوانب سلبية. سلبية. من. مشو بقيت بقيت حتى مثلا في في, في البيت المرأة سابقا هي مثلا كانت تحسين تعمل كذا تتعب أنا أعرف ما شاء الله. سأتقول لا بالعكس زاد الملابس زاد الأواني زاد الشغل صح صح لا. ما تفرم وخلص بعده كويس وقت التجول لا, لا, لا. ما هذه الأجهزة يعني هناك الجوانب السلبية فيها ونفتح ما افتح أيضا أن ايضا نشوف المعاهة ويفتح تعرف ما رجال في فيسبوك في ومناوب هناك كلام يعني شعري كبير. ففتحت فتحت يعني أبواغ فتحت, فتحت عيون الناس. خلاص. إذا فتح عيون الناس خلاص. تدب الحياة وتدب شيمة المرأة خلاص ما تبقى شيء خلاص. بشي. كل أسبوع أو عادي عنده عادي حلو. والله ما قدرت بالله سنن النسائي التي التي تسمى الرساله لأبي عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي طيب هذا سنن النسائي الصغرى يسمى الصغرى والمجتبى والمجتبى هناك اص كتاب ما بنسميه هو السنن الكبرى في غاش الف روايه حديث فهذا السنن اختار المعنا استوفى من سنن الكبرى وجعل هذا ليس اشتغال كتب وجدت يشتغال مذاهب يد الناس يد الناس طيب سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني سنن الشافع الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي سنن البيهقي لأبي بكر البيهقي لأبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي سنن الدارقطني الدارقطني لعلي ابن عمر الدارقطني سنن الدار الداريمي لعبد الله ابن عبد الرحمن الداريمي وقد إلى آه ابن ماجه وفاة كم مئتين والنسائي ثلاث مئة ثلاثة شوف عصر الذهبي لعلم الحديث كنت صور الكتب أومات الكتب خرج من أفين الثالث، أن أكثر من تلاميذ إمام بخاري أو لا كل تلاميذ إمام بخاري، شوف، ترميز، ترميز البخاري، الإمام المسلم، ترميز ما؟ ترميز البخاري، شوف، وأحمد بن محمد أبو داو، ترميز أحمد بن حمّد، شوف ما كان، شوف، طيب، <تصحيح> بقضت ما بقد تبيع، تاريخ وفاة، بالماية توفي قبل تلاتين، كيف يا أخي؟ مماجهة عفية قبل تريزي ومماجهة هم 25 سبعين هذا مماجهة مئتين خمس لا هو ترميد ومئتين ثلاث سبعين تقفضها محشو لا نعم الدرق مماجهة درق درق لأنه اسم, دارت إسم. فلا أسفن. فلا نقدرك طفله اوكي مش نقول اوكي لا من مدرسه الميه الشخصيه المتميزه ما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 ماتني شكل دارا؟ أنا إلا وجدار متني تحتوش مع المشكل مغربي؟ نعم تابكينا تقرأ بيضغر سفاس دار حال أبي يقولك هذا تنخلج جدا مولنبيك مولنبيك قدف العلغني شابيني مش دار <مالذي تس God's> <ainways> <تانيخش تس شف Rugby> مش خليل. تو في بعد بمارك إذا ميدا سعر كلها على <falis> وقد تبعت هذه السنن كلها والحمد لله وتبع أكثرها عدة طبعات ومن المناسب أن أسرد أسماء كتب بعض هذه السنن كما فعلت في سرد أسماء كتب وموضوعات بعض الجوامع ذلك ليرى الفرق بينهما من حيث شمون موضوعاتهما جميع أبو الدين وعدمه فهذه أسماء كتب سنن أبي داود مرتبة, مرتبة كما جاءت في السنن شبلان هذه النموذج نقرأ إن شاء الله الذي رأينا في لما سرد أبواب وكتل أبوحاري كانت كم سبعة وتسعين كتابة طبعا هذا الشامي وهذا الشمولة يعني أكثر أبوابه ذي ليس الكل فهنا عدد كتب كان كتب أربعين كتاب وطبعا كان ستة وتسعة كتب كان أكثر هذا فقط أبواب الفقه وكيف نقدم الطهارة؟ ومن الطريقة كيف نخرج الحديث من عن طريق أبو أبو الموضوع موضوع نفس خروج الحديث نفس الشيء الطهارة ست... ست... الصلاة صلاة الاستسقاء صلاة السفر التتوع، شهر رمضان السجود الوتر الزكاة اللقّة المناسك النكاح الطلاق الصوم الجهاد إيجاب الأضاحي الوصايا الفرائض الخرج والإمارة والفيء الجنائز، الأيمان والنظور، البيوع، الأقضية،, الأقضية،, الأقضية، العلم، الأشربة، الأطعمة، الطب، العتاق، الحروف والقراءات، الحمام، اللباس، الترجل، الخاتم، الفتن، المهدي، الملاحم،, الملاحم، الحدود، الديات،, الديات، السنة، الأدب، <تصفيق> المصنفات تعريف المصنف المصنف في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأواب الفقهية والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة أي فيه الأحاديث النبوية وأقوال السحابة وفتاوى التابعين وفتاوى أتباع التابعين أحيانا الفرق بين المصنف والسند والفرق بين المصنف والسنة أن المصنف يشمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، على حين أن السنة لا تشمل على غير الأحاديث المرفوعة إلا نادراً، لأن الأحاديث الموقوفة والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سناً. واضح، السنة كتب السنة فقط تشمل أحاديث فقهية، الم... موقوفة، م... م... م... مرفوعة. مرفوع و... أما المصنف تشمل أكثر من المرفوع، عندك م. الموقوف والمقطوع. ومع هذا الفارق فإن المصنف والسلان متشابهاني كل التشابه نعم من حيث الأبواب والدبوء <تصفيق> أمثلة؟ أمثلة المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيب الكوفي المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام صنعاني المصنف لبقي ابن مخلد القرطبي <تصفيق> المصنف لأبي سفيان بن ابن الجراح الكوفي المصنف لأبي سلمة حماد ابن سلمة البصري شوف يعني من أقدم مصنفات ابنيه 68 ماشي <تصفيق> طيب اللي بيسلمه حماد بن سلامه البصري وهذا لا نادر لهذا مطبوع لكن مصنف ل ابي بكر الابكنه الشيبه والمصنف عبد الرزاق سنان مطبوع عندنا <تصفيق> اثنين مطبوع واما وكيل الجراح لا هو ومطبوع هذا وكيل الشيخ الشافعي وكيع من شيخ شيخي شيخي شيخي شيخي قال في القاموس شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي شيخي والموطأ في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأواب الفقهية ويجتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة فهو كالمصنف تماماً وإن اختلفت التسمية نعم كالمصنف مصنف. نعم. سب... لا, سب... لا فرق بينهم لا فرق بينهم لن عندي موطأ تسمية ما, ما يتسمعها نعم سبب تسميته والسبب في تسمية هذا النوع من المؤلفات الحديثية بالموطأ أن مؤلفه وطأه للناس أي سهله وهيئه لهم وقيل إن السبب في تسمية مالك كتابه بالموطأ ما روى عنه أنه قال عرضت كتابي على هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطأني عليه فسميته الموطأ يعني, علي. علي. يعني وافق على على, على الله أمثلة الموطن للإمام مالك ابن أنس المدني الموطن لابن أبي ذا ابن محمد ابن عبد الرحمن المدني الموطن لابن محمد ابن عبد الله ابن محمد المروزي المعروف بعبدان المستخرجات عليها أي المستخرجات على ما ذكر في القسم الثاني من المصنفات وهي السنن والمصنفات والموطئات لكن لم أجد فيما اطلعت عليه مستخرجات على هذه الأنواع من المصنفات سوى على السنن وأما المصنفات والموطئات فلا أعرف أن أحدا صنف مستخرجات عليها والله أعلم والمستخرجات المؤلفة على كتب على كتب السنن هي مثلها في الترتيب والتبويب لذا فإن المراء المراجعة فيها كالمراجعة في أصلها ومن المستخرجات على السنن المستخرجة على سنن أبي داود لقاسم ابن أصفر نعم. إذن الأصحاب المستخرجات وإختموا كثيرا مستخرجة على البخاري المسلم أما باقي السنن لم يعني يضعوا مستخرجات في الغالب قد لا يكون هناك حاجة. ومن العلماء المحدثين المعروفين المستخرجات هو في الكامر الرابع وهو إمام أبو نعيم الفهاني وقد مستعمله مستخرج على كتاب معرفة الحديث وكما أجناسه الإمام الإمام إمام... الإمام الفقيه الصابوني على فيه في نقل في الحديث من هناك روايات ومن كتاب مستخرج على تبو النبي على كتاب ابن السنة وهذا ابن السنة ترميد ابن سائل ابن السنة له كتاب الطب الناوي فجاء ابن رعيم عبر المستخص على كتاب الطب لي ابن السنة فجاء كتابه كبير جدا كتاب الطب الناوي في الفرواية كتابه الحقه لأن هذا الرجل ابن رعيم مشهور بعمل مستخرجات ولا نأتي قسم الثاني وقسم الأخير هذه الأقسام هذه القسم ولك تنفريعات المناهج <تصفيق> عندك الأجزاء كتب في كتب في زود كتب في الأحيان وضعات خاصة وكتب في فرورة وكتب في التخريج والشروع لا يلا وغير الله القسم الثالث وهو الصنافات المجتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه وهي كثيرة وأذكر, وأذكر أشهرها فمنها يعني ما يأخذ جانب معين أو جوارد أبواب الدين شوف وعدد يكون عددهم مثلا كأحاديث أقل من مثلا كتب السران الأجزاء ما هو الجزء الأجزاء جمع جزء والجزء حديثي في الاستلاح المحدثين يعني كتابا صغير يشتمل على أحد الأمرين إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة لأستاذ أبي معشر عبد, ال... أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري 1087 قديم جدا مئة مئة مئة مئة مئة مئة مئة مئة ولذاك هو أكبر وينما ثمانية وسبع ثمانية الجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستسقاء يعني إما يكون هناك روايات سحاب واحد إما يكون حجم الحديث في موضوع معين طيب. مثل جزء رفع اليدين في الصلاة البخاري وجزء قراءة خلف هذا لا إذا إهتمام الأخ يوسف. هذا في هذه الصلاة. كم <تصفيق> بقى في في هذه؟ أكان كذا الروايات؟ من النبي من الصحابة كلها. حتى ناقش موضوع في هذه في صلاة الجماعة. بالسورة. أو ما شاء الله. والمشكلة السد الذي قاعد. سمحت بالنسبة المصلين. في كتاب جسوا في كراث كراث خر الماء. جسوا كراث الماء. ايضا كراث الفاتحة. مثلا يعني أو لابد أو أو مثلا مثلًا الإمام يعني رفع طيب متى فيه متى يبحث فيه ترجع ترجع وتبحث فيه إذا كنت تريد حديثا مرويًا عن طريق الصحابي ما أو من من طريق أحد مشاهير الرواية مما استهوات مما يجمع الحديث حديثه أو إذا كنت تريد حديثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين يديك نحن نريد البحث الحديث عن طريق الموضوع فإذا كان هذا هذا الجزء جمع هذا المؤلف جمع حديث في في موضوع معين ونحن نريد ان نبحث في هذا الموضوع ايضا عند هذا الجزء جمع. انا الجزء انا لا directory بطريق الحديث طريقه التنفير طيب نفره. يلا دي موسيقى طيب نفروا يلا قال التفير راحت تستدلس استمرها بعدين كلمه تمشي كلمه تقابل تضيف <تصفيق> شو بعد تري ما مستعد انا مستعد مستعد للترهيب انا قلت وترهيب قلتها كلمه كلمة في هذه المصنفات. كتب الترغيب والترهيب هي الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الأحاديث الواردة في الترغيب بأمر من أمور مطلوبة، او الترهيب من أمر من أمور المنهي عنها، وذلك كترغيب ببر الوالدين والترهيب عن عقوقهما. يعني المرتب على أبواب على الموضوعات. لكن في الموضوع فقط الأحاديث في الترغيب وعن في الترهيب. طيب. وقد صنف في هذا النوع عدد من المصنفات منها مصنفات صنفها المؤلفوها بأساني... بأسانيدها استقلالا يعني هذه كتب حديثية وصول في, يعني في القرن الثالث والثالث بالأسانيد ومنها, ومنها كتب مجرد من أسانيد ومنطقات منصنفات أخرى الكتب التأخرين من المحدثين حذفوا الأسانيد وجمعوا جمعوا أمثلة أمثلة ترغيب وترهيب للزكي, للزكي الدين عبد العظيم بن بن عبد, عبد القوي المنذري 656 هجري وهو من الكتب المتنقات والمنتقات <تصفيق> والمجردة من اسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها هذا كتاب مطبوع على مجلدها وإذا حقق جزء منها منها الشاه الباني عمل صحيح الترغيب والترهيب والبقية وجد حد ضعفه عمل ضعيف ترغيب وترهيب و القصة روايات هذا الكتاب لا قصبي. نعم. والترهيب لأبي حفص وعمر بن أحمد معروف بابن شاهين. 385 نعم. هجري. وهذا كتاب صنفه مؤلفه استقلالا مع ذكر الأسانيت. إذن هذا يعني نقول إنه شوف 358 عصر رواية أما الآخر ستة عصر التذيي. اه ست تهديد. تهديد. الزهد والفضائل والأداب والأخلاق. تذكرنا خلاص أنايت. إذا إذاك أراد آخر. أنا لأقتل. أقتل أقتل. الزهد والفضائل والأداب والأخلاق. هناك مصنفات كثيرة أفردت لهذا النوع من الموضوعات، فجمعت أكبر عدد من الأعداد من الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع، وهي كتب النفيص. من مقصود الموضوع الزهد؟ والحضائل والأدو والأحلاق وهي كتب تشبع الموضوع حقه وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث والآطار نعم. فمن أراد أن يعرف حديثا من الأحاديث متعلقا بهذه الموضوعات أو أراد كتابة بحث أو مقالة علمية في بعض هذه الموضوعات وحتاج إلى الأحاديث والآطار ليستشهد بها وليدعم أقواله فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب ويبحث فيها فأنه يجد فيها طلبه مطلع. نعم فمن هذه المصنفات كتاب ذم الغيبة غيبة. كتاب غيبة. الغيبة نعم غيبة. كتاب ذم الحسد مم. نعم كتاب ذم الدنيا الثلاث لابن أبي الدنيا الثلاث لابن الدنيا نعم أبي بكر مم. عبد الله بن محمد البغدادي هذا الـ الـ ابن الدنيا ورجل مشهور بجمل كتب دائما في الزبط والرقائق والأخلاق والاعدام والفضائل ولكن موسوعة بس موسوعة ابن دنيا. لما كل كتب ابن الدنيا كان موسوعة. الدنيا. اسمه اسمه أعد كتاب الأصوليات كتاب ذم الدنيا دائما بهذه أسماء. سبحان الله. ذم الدنيا. كتاب عجيب جدا. م. كتب. والتخصص يعني معلم مسمر. تخصص. ذم الدنيا أغلق. نعم كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد أصباهاني كتاب الزود للإمام أحمد بن حنبل مم. كتاب الزود لعبد الله بن المبارك وكتاب الذكر والدعاء لابي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي صاحب أبي حنيفة معذا الأخير البعض لم مطبوع نعم كتاب فضائل القرآن للإمام الشافعي نعم. ثم كتاب فضاء الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني لأبي نعيم الأصبهاني كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى بن شرف نووي هذا كتاب يعني معروف عند التبليغيين بشكل رياض الصالحين نعم, نعم. الله عاد الصحابة للقند هلوي كان الكتاب نبلاه كذا كتاب ما هذا <تكتاب> <هنا> يعني كل يوم <تكتاب> <تكتاب> <تكتب <تكتب> الأحكام. كتب الأحكام <وأنا> هي <تكتب> <تكتب> <جدا بحكام شوف>. <تكتب> <تكتب> <تكتب> كما أن في القرآن الكريم آيات الأحكام وعدد أكثر من ثلاث مائة آية وهكذا وهناك أحاديث خاصة بالأحكام مثل الأحاديث الفقهية نعم. لكن خصيصا باسم كتاب الأحكام ليعني كتب معينة كتب الأحكام هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول ما مع الأصول يعني, يعني أكثر من نعم وأرتوى على أبواب الفقه ومنها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير وهي كثيرة وأشارها الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق بن الرحمن الأشبيلي. هذا الأشبيلي يعني. نعم. ابن الرحمان. ده صبر هي قرنات في كتبها الأشبيلي يا ابن عبد الرحمن هو ابن الرحمن باهان <تصفيق> ها؟ نعم. اسمي جو... عبد الرحمن ابن عبد الرحمن نعم اسباليا اسباليا الى اندولس نعم, الى الى نعم. الى الى نعم. الى نعم. الحمراء انتو نبوها ونحن نأت ما كان يريدها ونسيت في البيت الورقة بصفرق شاء الله بتم ذكرني بالواتسر بطورجي بالواتسر <تصفيق> الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عمدة الأحكام عن سيد الأنام له أيضا الإيمام في أحاديث الأحكام لمحمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الإيمام بأحاديث الأحكام له أيضا وقد اختصره من كتاب الإيمام على كتاب الإيمام هذا الأحكام الذي نبق <تصفيق> عليه <تصفيق> كتابه <تصفيق> وإمام وإختصار كتاب الإمام المنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني هذا جد بن تيمية وقد, وقد شرح هذا الكتاب إمام الشوكاني من الأوطار في منتقى الأعز الأحكام بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نعم. وقد شرحت أكثر هذه الكتب وطبع بعضها طبعات متعددة نعم. وحدها أو مع شروحها. لا. ثم موضوعات خاصة. قرّتينا على كتب إلى آخر إلى الموضوعات خاصة. لا. يعني يختار موضوع ويجمع حديث في في هذا. في هذا الموضوع. ويمكن هذا يعني يضاف مع مع أجزاء ممكن. نعم. لكن هناك كتب أفردت أفردت لأبواب خاصة بحث مؤلفوها موضوعا واحدا فقط في كل كتاب. أشبعوه من جميع جوانبه ونشر في ثناياه عددا كبيرا من الأحاديث المتعلقة بذلك الموضوع وهي كتب النفيسة جديرة بالعناية والاهتمام لا سيما للباحثين في تلك الموضوعات يتعرف على ما ورد فيها من الأحاديث والآطار التي لا توجد في المصنف المصنفات الحديثية المشهورة ومن هذه الكتب ألف كتاب الإخلاص ركاش جميل أنا عندي في, في البيت كتاب ثلاث مجلدات يعطيك مثلا فكرة عن الموضوعات الإسلامية اسمه كتاب الدليل على الموضوعات الإسلامية أختار 18 موضوع رئيسي كل موضوع أختار موضوع جانبية تعطى لكل موضوع مراجع موضوع كله جيد جيد <تصفيق> اسمي كمال جنو. الموضوع. الموضوع العنوان هذا. على الموضوعات الإسلامية. الموضوع إسلامي. محمد صالح. مم. محمد صالح ممكن ممكن كتاب, كتاب الإخلاص لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا نعم. كتاب الأسماء والصفات ممكن. لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي هذا أخذ فقط حاديث في أسماء الله وصفات عزيزي نعم. كتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي هو أهتاب اللواة التي تضم نعم. علم الكلام نعم <متحدث> فلسفه وغادي كتاب الفتن والملاحم لابو عبد الله بن نعيم بن حماد المروزي هو جمع احاديث في المهدي وفي الفتن الشات الساعه وكما بالقيامه والملاحم هذه كلها احاديث في هذا الباب ما سيحدث في <متحدث> كمان الآن؟ بس ضمن كتابه كتاب ترى ممكن كمان الان سيظهر المهدي المنتظر أنا عندي الكتاب مخطوط يقوم منه سند مخطوط يعني <يا متحدث> المهدي المنتظر ماذا <متحدث> وش وقع في الشام كتاب, كتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك المروزي وهو أول من صنف في الجهاد من, من صنف في الجهاد التاريخ ص أول من صنف كتاب الجهاد وأبله ضار من هو كان مجاهد آه كان بشارك في الحروب مجاهد لهذا الثانية لا وأكثر كتب الحديثية في فوق أخرى في التفسير والعقيدة والتاريخ نعم طيب. وأقصد بكتب الفنون أخرى الكتب المصنفة في الأصل في غير الحديث النبوي ككتب التفسير والفقه والتاريخ وغيرها التي صنفت في موضوعاتها لكن أوردت كثيرا من أحاديث نبوية بين ثناياها حسب مقتضيات المقام لكن الذي يعنينا من هذه المصنفات التي تورد الأحاديث نوعان فقط وهما آلف المصنفات التي تروي الحديث بالسند أصالة لا أخدا من كتاب آخر يعني مؤلف نفسه عنده أحاديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهلف كتابه في غير, في غير علم الحديث لم يأخذها من آخر نعم لكن يستفاد من الحديث ولا أغرف الفرق كذا طيب. أو المصنفات التي تورد الحديث مجردا عن السند ثم تذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية أما التي تورد الحديث بدون سند ولا تذكر من أخرج فلا تفيدنا في هذا الباب والكتب التي يتوفر فيها أحد الشرطين السابقين كثيرة والحمد لله في سائر العلوم, العلوم والفنون الشرعية والعربية فمنها ألف تفسير طبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر بن محمد بن جرير الطبري. نعم أنا تفسيره مشهور. نعم. هذا فيه له تفسير لكنه تفسير رواية. رواية نعم. معناه فسر القرآن بأقوال بفصله. ساسة. تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي. وهذا تفسير كثير وفي العقد مختصر. نعم. في التفسير الطبري. الطبري نعم. هذا منال إسرائيلي. الكثير. نعم. الدر المنصور في تفسير كتاب العزيز بالمأثور للصيوطي. المجموعة في صاح المهذب هذا تفسير ضخم جدا من لا. أكبر التفاسير هو خمسة مجلد يوجد يوجد يوجد فيه لا, يعني. لا يوجد, يوجد تفسير مأثور في سرور بالروايات يعني جابي تفسير أقدمين يعني كل الروايات في في هذا التفسير ووو ضخم جدا كبير نعم المجموع في شرح المهذب مه. في الفقه الشافعي للنووي من يعني ما هو من ما من النبي في المنثور هل المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي المغني في الفقه الحنبلي للحبري... المجموع نعم المغني في الفقه الحنبلي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي, المقدسي وتاريخ في يعني روايات كثيره استعملت في, في المغني ثم تاريخ الطبري ثم المغني. تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري المذكور ثم بعد ذلك وشرح تلقيبها يا الله سرعة تفضل تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج كتب تخرج تخرج تخرج كتب فقد تكون الكتب مراد تخريج أحاديثها في التفسير أو الفقه أو الضغة أو غيرها لما كما قلنا أن العلماء استعملوا أحاديث في كتب كثيرة في الفقه والتفسير واللغة إذن العلماء المحدثين خرجوا أحاديثا من تلك الكتب ليعرفوا صحتها تمام؟ وقد مر بنا وقد مر بنا في أول الكتاب الكلام على كتب التخريج وذكرت عددا منها ونماذج من ست الكتب مع وصفها وبيان موضوع كل منها والآن اتكثر على بكر أسماء بعضها فمنها والألف تخريج أحاديث الكشاف والحافظ أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلائي أعلى اخرج احاديث تفسير كشة لزمق شريك المعتزين نصب الراية لأحاديث الهداية والعيد الهداية هذا الهداية المرقناني في كل حالة فيه فجاء في الزيلعي اخرج احاديث الهداية التنخيص الحديث في تقريج احاديث حواجيز الكبير لحافظ مصاجد عسقنان <تصفيق> الدرون منها اله صفه في تخريج احاديث الشفاء للسيوطي هذا هذا كتاب الشفاء القاضي مقال اياب للتعريف والمصنف الكتاب جدا يدرس تخريج حديث الكتاب الشفاء ترك الاصبع في تقرير احاديث الصحاح للسيوطي ايضا و المغني من حديث على في الاسفار, في الأسفار في التف... في الأحياء لأن كتابه احياء الكتاب احياء خرجه مم. العراقي مم. أتينا آخر الكتب والشروح الحديثية. شوف في ثال العلم علم الحديث. الآن الكتب كتب والشروح. لماذا؟ لأن لا يمكن أنك أنت الطالبين تفهم حديثا في الجانب الفقهي أو خياط النص إلا عن طريق الشروح الحديث. وذاك هو مهتم شروح كتب تسعه كثير جداً نعم. الشروح الحديثية والتعليقات عليها هناك شروح لبعض الكتب العلمية اعتنى مصنفوها الذين لهم معرفة وعناية بالحديث بإرادة الأحاديث الكثيرة مع بيان مخارجها في تلك الشروح إذا تعتبر تلك الشروح مصدراً خصبا من مصادر التخريج وهي كثيرة فمنها لماذا لأن في لما يشر الحديث إذا نخرج أيضا في التخريج كما إنتاج بمية السحابي في التخريج في توضيح الكلمات الغريبة في دراسة جانب الفقهي ومناقشة الفقية يعني ممتاز. يعني من رشته تاريخ مثلاً شرح صحيح بخاري. كل شيء. كل شيء. من فتح الباري من فتح البالي بشرح صحيح البخاري لحاط من حجة العسقلاني عمدة القاري شرح صحيح بخاري القاضي انقراض أبي محمد محمود بن, بن أحمد العيني. شرح الأول على ماذ الشافعي شرح الثاني على ماذ بالحنفي. العيني. طيب. شرح الإحياء من محمد مرتب الزوبيدي. هذا جاشرح الإحياء لغزالي. فتح القدير، فتح شرح الهداية في فقه الحنفية. اكمل الدين محمد نعبي واحد الشاعر بنو الهما. ابن الهما. الهداية المرغيناني شرح ما هذا ابن فتح القدير. نعم. نعم. هذا وإن التعليقات التي يضعها بعض العلماء الذين لهم عناية بالحديث وعلومه في هذا العصر أثناء تحقيقهم لبعض الكتب المجتملة على أحاديث غير معروفة المخرج نعم. يمكن الاستفادة منها لمعرفة ما خارج تلك الأحاديث من هؤلاء العلماء على سبيل المثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأخوه الشيخ أحمد شاكر والشيخ عبدالفتاح أبو غدى والشيخ حبيب الرحمن عظمي والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمه الله وغيرهم نذا الله تعالى الكل شو لازم نذكر الشيخ الباه لأنه كان معداء حضرتك كان من اعضاء الشيخ الباه سبحان الله والله والله هذا في المتعصب بني رحمه الله خطير شديد والله يحبوه كثير الله اكبر ذاك الشيخ السلام عليكم مشي تقو السلام عليكم على كانوا مصريين قد ما ماذا حوله ولم يقم خلاص دكتور دوميس انا مفتوح واحد الكتاب من ذاك الاخ التونسي قال لي خوده ومن بعد اي كتاب ذاك الكتاب طلبنا عند لا نطلبتم ذاك أبو الحياه التونسي قال لنا غنخط قال لي مشى عند الدكتور ديمس طلبو داك دي ساعه قال لي استارجو قال لي دي دي ديهم بعده التعليم اخي طيب يا اخوان تصوخ الخميس قراب في ما با هذا اخر فريق الخميس اه وهو ان شاء الله سنرى وهو ساه جدا صحته بسيطه جدا واما المهم ان الاسبوع القادم عندنا هذا نقول نفس اوس في, في الصبوره نشرح عمليا كيف نكتب بحثا تمام قبل بعض بحث تمام لا بده يكون حضور جماعي جماعي لانه سيدتك قلت تكلم هذا ليس عملي انا شغله أنا والله، وإلا درسة. نعم. موجود درس في سنة ما نريد نريد قفز الأوراق. بعدين إن شاء الله. نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد أن نقف. نريد أن أن نقف. نريد أن سيارة الزردية الأقلية، الناس اللي عايشين في <تصفيق> ها؟ بين الحادي عسل وراشر قبل وكانوا يدرس نعم، نعم، نعم كنت أعتدروا لنا للأسل والطريق؟ ممكن أولادتك؟ أولا مدرسوكم الساعتين نعم بعد ذلك نسوق تقريش الى احدات انا ما نعود زعود الساعه ما نحن لانا من من من, <تصفيق> <نبدأ> من 11 <تصفيق> حتى الوالا معليش شو معليش نبداو بعدين ندخل في غلاو وندار فيها الصراحه ماشي صعب شيء حتى نوقفوا اذا 11 شاء الله حس بس لابد أن تواصل مع تدريسه تواصل معي ان شاء الله حضوره يعني حضر سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد بالنسبه لل مستقبل احنا عندنا علاقه بالدكتور الشيخ عبد الله فهمت انا ستكون في هنا في السنه الرابعه وما لقيتش هو شغل في انا الدكتور المستر قال هو يدرس في الساعه الثالثه السا السا تقدروا <تصفيق> <تصفيق> تاخذوا الساعه الاولى والثانيه موش ليك شي عم بالفوق شنو كان ديالنا ما لا حنا عندنا حدث شوف انتوا مع هذا لازم يعني غادي السنة الثالثة أه. السنة آه الثالثه السنه من هنا ولكن انت كتأخذ التوصيل لا هو أنا سيء والله dis-lui de demain